وأتممناها بعشر وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وَعَدْنَا مُوسَى فَلَمْ فِينا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ بِعَشْرٍ وأت ممَّ ذ بعَشرر فَنتَم م م قَالَ مُوسَىٰ ذِئِى أَخِيهِ هَارُونَ خُذْنِي فِيقَاوَمْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَدَّتْ تَتْبَعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَدَمَّا جَاءَ ولم ما call <laughs> on لما تجلى ربه لله لا <تصفيق> رب. fantastic أَنَّ مَا أَفَاقَ لَنُسُبْ حَنَكَ تُبْتُونَ إِلَيَّ tukaa. خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين لا عن آياتي الذين إِنْ يَرَوْا سَبِيلَهُ مُشْدِ لَا يَتْخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ قُلْ بِئذَنِ كَذَّبُوا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا Kyllä. <coughs> كان لموضوع لا يهديه من وكانوا ظالمين. I feel. Bumäne en See? فلا تشمت بي الأعداء ولا في القوم الظالمين فلا تشمت بي تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وعلي eh <clears throat> وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها قَمِيْنٌ بَعْدَ دَغَدَغُ فُرٌ وَحِيم وَمَا سَكَتَ عَنْ سَرَّ غَضَبٍ Joo,